وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَسْتَمْطِرُونَ مِنْهُمْ ولو لفضل الله عليكم ورحمة الله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا